رواية. فالمبادئ التي نريد الشروع الآن فيها والدردشة والمحاوره حولها هي مبادئ علم الحديث الخاص بالرواية ومعنى الخاص بالرواية يعني من جهه الرواية والنقل أما مبادئ علم الحديث الخاص بالدراية يعني من جهه الدراية والتفكر فقد تقدم الكلام عليها وطبعا عندما يطلق علم الحديث فالمراد به عند الاطلاق ما هو المحدد دراية درايه هذا كما قال شيخ الاسلام شيخ الاسلام كان العلام الأمير يقول هذا في الماضي والا الان لا يطلق عليه الا مقيدا بالمصطلح فان شاء الله نقف وقفه وجيزه مختصره سريعه مع مبادئ علم الحديث الخاص بالرواية اول مبدأ حده كيف يحد علم الحديث الخاص بالرواية كيف يحد علم الحديث الخاص بالرواية الجواب يحد علم الحديث رواية بانه علم يشتمل على نقل ما اضيفه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه يشتمل على نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حبذا لو زادوا مطلقاً. مطلقا لماذا ليشمل القول والفعل والتقرير ويشمل ايضا ماذا يشمل بعض القول والفعل والصفه الصفه بنوعيها الخلقيه والخلقية كما سياتي ان شاء الله فهو علم علم ماذا يشتمل على نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قولا او فعلا او تقريرا او صفه خلقيه او سلوكيه فمعنى هذا ما معنى هذا التعريف ان العلم علم الحديث الخاص بالروايه علم يشتمل على رواية ماذا ونقل وضبط وتحرير أرصال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال أقواله وأيضا يتكلم على أفعاله ويتكلم على تقريراته وأوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقيه وان شئت قلت علم يشتمل على نقل اقوال النبي وأفعاله ورواياته وضبطها وتحرير الفاظها هذه كلها كل في تعريف علم الحديث الخاص بالروايه فهو علم يعنى بماذا يعنى بضبط وتحرير اقوال النبي ونقلها وأفعاله عليه الصلاه والسلام وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية نفهم هذا طيب كلمة علم سبق الكلام على هذا لا نطيع وما سبق في اللقاء الثالث ان شاء الله في الكفاية فارجعوا إليه إذن هذا من حيث الحد كما يقول المناطق من حيث التعريف من حيث الماهية من حيث الحقيقة علم يجتمل على نقل أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية, والخلقية ما موضوع علم الحديث الخاص بالرواية؟ ما هو موضوعه؟ يعني موضوعه ركزوا معي جيدا في مسألة الموضوع موضوع علم الحديث رواية وإن شئت قلتها موضوع علم الحديث الخاص بالرواية الخاص بالرواية فركزوا معي جيد موضوعه كل من كتب أو الغالب من كتب في علم الحديث قالوا موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته هذا موضوع ماذا موضوع علم الحديث كيف هو علم الحديث رواية يعني خاص بالرواية خاص بالرواية إذ ما هو موضوعه ذاته تركزوا معي في هذه العبارة موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولكن إذا نظرنا إلى هذا التعريف التعريف ينبغي أن تكون جامعه مانع كما يقول لكن إذا نظرنا في هذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط نرى أنه غير محرر هذا الحد غير محرر والحدود ينبغي أن تكون محرره وينبغي أن تكون ينبغي أن تكون جامعه مانع فإذا قلنا ركزوا موضوعه ذات رسول الله من حيث أفعاله وأقواله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية هل هو هذا التعنيف محرر أم غير محرر؟ لا ولذلك يقول الحافظ السيوطي في التدريب يقول ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي هذا عنده كتاب في علم الحديث أو في مصطلح الحديث المختصر مختصر الكافيجي معروف الكافيجي أو الكافيجي أو الكافيجي معروف بهذا المختصر كان يتعجب يقول دائما يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وأين عجبه لأنه عندما يقول ما هو موضوع علم الحديث من حيث الرواية ماذا يقولون ذات رسول الله موضوعه الذي يبحث فيه ما هي ذات رسول الله من حيث أقواله وأفعاله وابتراته ومدى آخر وصفاته عليه وسلم يقول هذا موضوع, موضوع يش هذا ليس موضوع علم الحديث هذا موضوع الطب ذات النبي موضوع الطب وليس موضوع الحديث فكان يعترض دائما يقول هذا, هذا التعريف غير محرر فلذلك لا يقال موضوعه ذات رسول الله والصحيح يقال إن موضوع علم الحديث يبحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما يخصه من حيث ما يخصه من ماذا من الأقوال وما يخصه من الأفعال وما يخصه من الأوصاف الخلقية والخلقية طبعا عندما نقول الخلقية من مربي أوصاف الخلقيه كونه ليس بالطويل ولا بالقصير ها؟ أو عندما نقول الخلقيه ماذا نقصد به؟ لا, لا يواجه أحد بمكروه. يعني كان خلقه القرآن لا يواجه أحد بمكروه. وكذلك ذاته عندما نقول ذات رسول الله ايضا ما يخصه من حيث التقريرات النبوية مطلقا قولية كانت أو فعلية فإذا تركناه موضوعه كما قالوا ذات رسول الله من حيث أقواله ومن حيث أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم واتقرراته وأوصافه فماذا ماذا نقول؟ نقول هذا في حالة واحدة متى؟ إذا قصدنا به الذات ولم نقصد به إيش؟ ولم نقصد به ماذا؟ ما يتعلق وما يخص أقوال من حيث ما يخصه من الأقوال في الأقوال من الأقوال والأفعال ومن الأوصاف ومن الأوصاف الخلقية والخلقية ومن التقريرات القولية وأيضا الفعلية التقريرات يعني إذا فعل شيء بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم يقره ويسكت عليه وسكته داع على أنه إيش على أنه سنة لي مثلا ما أقر خالد بن الوليد وهو يأكل إيش؟ يأكل الضب واقر أيضا الحبش وهم يلعبون في المسجد واقر ايضا عائشه وهي تنظر اليهم واقر اشياء من هذا القبيل فاذا معناه ان هذا الاقرار اقر معاذ بن جبل عندما وحيله الصلاه ثلاثه احوال فلما جاء معاذ يعني كان في اول الإسلام اذا جاء واحد وقد سبقه الامام بركعه او ركعتين لا يدخل معه إنما يسال المصلي وكان الكلام مباحا ذلك يقول له كم صليته يقول له ركعه او ركعتين يصليها وحده ثم يدخل مع الجماعه فقال معاذ إذا أبتلت وقد سبقني رسول الله بركعة وبركعتين دخلت معه ولم أسأل أحدا فجاء وقد سبقوا النبي بركعة وركعتين فلم يسأل دخل معه فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قام معاذ ليكمل الصلاة فسبح الناس وكبروا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انه قد سن لكم معاذ فهكذا فصناه كذلك الرجل الذي قال كان يختم دائما الصلاه بسوره الاخلاص فقال حبك اياها ادخلك الجنه لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك كذلك اقر بن عمر لما كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ذا المعاج لبيك ذا المعاج اقره على ذلك اقره على ذلك وهكذا اشياء كثيره اشياء كثيره فالاقرار هو السنه وليس كما يزع المبتدع يقول هذا صحابي سنه يجوز الانسان ان يسن لهذا هذا خطا لان النبي عليه الصلاه والسلام اقراه ماذا اقراه سنه ولان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز كما اقر عمرو بن العاص عندما صلى بالناس وعلى جنابه متيممه تيممه والمالكيه لا يرون صلاه, صلاة المتيمم بالمتوضئين يرون الكراهيه ولهم اقوال في المساله ومع ذلك أقرأ النبي عليه لما سأله لمن فعلت ذلك أخبر وقال قال ذكر قوله تعالى ها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة فضحك بعض الملك يقال ضحك لجرأته على, على الفتوى هذا بعيد جدا هذا بعيد والنبي عليه الصاصم جاء مبينا جاء مبينا ولا يمكن أن يسكت على خطأ لا بدان يبينه فالشاهد او الاقوال هذه التقريرات ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ قولا او فعلا واقره على ذلك او كذلك القول ما قيل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقره كذلك فيما يتعلق بالسنه اسمها السنه التقريرية والسنه القوليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعه او بفعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعه واظهر هذه كلها هذا ايش سنه فاذن هذا العلم يبحث في ماذا يبحث في نقل ماذا موضوع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال شيخ الحافظ السيوطي في مختصره لا بل المقصود ذات رسول الله من حيث ما يخصه في الاقوال والافعال والتقريرات والاخر والصفات الصفات هذا موضوع هذا العلم موضوع هذا العلم نفهم هذا الآن زال الإشكال بقي لنا ما هي الفائدة وما هي الثمرة التي ترجى وتجنى من البحث في علم الحديث من حيث الدراية أو كما يقولون في علم الحديث الخاص بالرواية عفواً. الخاص بالرواية ما الدراية سبق هل هناك ثمرة تجنى يصل إليها الإنسان لأن الإنسان إذا زرع بد ان يجنيه. فأنت إذا تعلمت هذا العلم ماذا تجني منه؟ ما هي الثمره التي تستفيدها ومن الفيد هو استحداث الشيء يعني يكون جديدا لأنها مأخذة من الفيد فائدة مأخذة من ماذا؟ من الفيد وهو استحداث الشيء الجديد لم يكن موجودا لم يكن موجودا فلذلك هناك ثمره ترجى وتجنى من هذا العلم الجواب نعم أهم ثمرة في هذا العلم هو الاحتراز والعصمة عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً أو صفة لماذا تتعلم هذا العلم؟ تحتريس حتى لا تقع في ماذا؟ وتعتصم تمتنع العصمة هي المنع تمتنع من الخطأ حتى لا تقع في خطا في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أفعال النبي كل ما أعرفين النبي فهذا إيش؟ هذه ثمره هذا العلم أتقنت علم الحديث رواية ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ أتقنت علم النح ما هي الثمرة؟ حفظ اللسان من الوقوع في الأخطاء أتقنت أيضا علم الحديث رواية ما هي الثمرة؟ إيش هي؟ الاحتراز والعصمه من وقوع في الخطا من ماذا؟ من الخ... عن من الخطا على في نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه كل ما اضيف الى النبي من اقوال الافعال والتقريرات والاوصاف مفهوم هذا ماذا تسمى, تسمى الثمره يسميها البعض الثمره ويسميها البعض الفائده وهو شيء واحد الثمره يعني طبعا على من يقول بالمجاز لان الشجره لابد ان يكون لها ثمر في الغالب فأنت عندما تتعلم لا بد أن تجني الثمرة لأنه في العقلات صنع العبث كيف تتعلم ولا تستفيد من علمك شيئا لا بد أن تجني الثمرة لا بد ايضا أن تستفيد, فائدة. أن تستفيد فائدة ما هي فائدة هذا العلم قلنا فائدة الاحتراز والعصمة عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الشوكاني الشوكاني رحمه الله وابو داود صاحب السنة وأيضا غيرهما قالوا من كان جاهلا ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب فيه ويلحن فيها قالوا نخشى أن يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه فلم يفعل وكذلك قال الاصمعي الأصماعي قال أخشى أن من لم يتعلم ولم يتعلم يعني كيف يصل لسانه من الوقوع في الخطا أخشى أن يذكر احاديث النبي صاصم وإن ذكرها يعني أخطأ فيها من حيث الإعراب أخشى أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار ويريد أن يكون داعيا ودعيا لا داعيا له شرط طبعا تبلغوا عمي ولو آية ولو كان المبلغ آية من كتاب أو من سنة أو نعم لكن لا بد من العلم لا بد من العلم واضح؟ فلذلك قال أخشى أن يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كذب علي متعودا فليتبع مقعده مننا هذه الثمرة والفائدة ما هي الغاية ما هي غاية علم الحديث طبعا العلم الحديث الخاص بالرواية هل هناك غاية أنت تطلب العلم ركز معي جيدا تطلب العلم ما الغاية من طلبك لهذا العلم هل هكذا فقط لقتل الوقت كما يقولون بل الوقت هو الذي يقتله لماذا تطلب هذا العلم هل لك غاية منه طبعا إذا كنت تطلب العلم من جهة الشمول رفع الجهل عن نفسك اولا ثم عن غيرك لكن عندما تريد أن تطلب علم الحديث من حيث الرواية علم الحديث الخاص بالرواية ما هي الغاية من طلبك هذا غاية الفوز بسعادة الدارين. غايته غاية الفوز بسعادة الدارين وإن كان بعضهم قالوا هذا غاية كل علم هذا غاية كل علم أن يفوز الإنسان بسعادة الدارين حتى ولو كانت علوم الاله قلوا من الراء اقراوا الانسان ها ليتكبر ولا ان يظهر على انه بليغ فصيح انه لا يتكلم الا باللغه العربيه القحط الفصحى لا انما المقصود ايضا ليفهم به كتاب الله ويفهم به سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا اي علم القصد منه ماذا الفوز بسعاده الدارين الفوز بسعاده الدارين واضح هذا ولذلك كان رفع درجه العالم حسن ومعنى في الدنيا برفع صيته وفي الاخره درجه المحسوسه يعني في الدنيا الرفع معناوي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه فمن يعلم ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حتى ان الله عز وجل فضل بين الكلب المعلم وغير المعلم فقال مكلبين تعلمونه هم ما علمكم الله لو اصطدت كلبا وجاءك بصيد ميت والكلب ان كان غير معلم لا يؤكل لكن ان كان معلما واتى به ميتا يؤكل لماذا لان الكلب المعلم لا يمكن ان يصطاد ميتا اذا وجد ميت لا يمكن ان ياتي به والكلب غير المعلم وجده ياتي به الكلب المعلم اذا مثلا ضربته فيسم يلحسه فاذا راى انك او وجد فيه علامه الضرب ياتي به بخلاف غير المعلم ولذلك العالم يتكلم حتى ولو كان مع نبي حتى ولو كان للحيوانات ولذلك قالوا لعلم هدهد تكلم امام سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين بل النمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يسعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي تبسم تبسم شاكر بنعمه الله عز وجل اذا في الغايه من طلب العلماء سعاده الدارين ولا انسانا لكن للأسف لا انسى أن أحد مشاريخنا كان يقول نتعلم ما جهلنا لنعمل به نتعلم ما جهلنا كلما تقرأ كتاب بعد تقرأ كتاب من اوله إلى آخره من جلدة إلى جلدة لا تستفيد منه شيئا لا تقرأ إلا معادا ومكرورا ومكررا وفي بعض الاحيان تقع على فوائد يتيمة كانت مدفونة في خطم الأمهات فإذا عندما تتعلم شيئا لم تكن تعلمه إذن ما عليك إلا أن تخرج زكاته وزكاته ما هي العمل به العمل به كما سبقا قلنا لكم بان أم الإمام أحمد كانت تقول له يا أحمد كم تعلمت اليوم الحديث يقول يقولها كذا وكذا انظر أين أنت من العمل به وإلا فلا تتعم نفسك وكان الإمام أحمد يقول أيضا استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به وهذا سبحان الله هذه معروفة دائما اقولها لكم يعني عندما يلقي الخطيب خطبة عصماء يهز بها أعواد المناظر هزة فيلقيها ويحفظها ليقولها, ليقولها للناس ربما تتبخر داخلش داخل المسجد لكن عندما يحفظ الأحاديث من أجل أن يعمل بها أو حضرت درسا هيئت درسا وزورته لتقوله في المحاضرة عندما تنتهي ينتهي الدرس ما حفظته ينتهي هكذا دراسة الأكاديمية الآن يحصرون سنة كاملة وفي الآخر كله يمشي لأن القصد شهادة الزور بخلاف الواحد إذا حفظ أحاديث ليعمل بها هو تصور كم سنة وأنت تحفظ دعاء الاستفلاح اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم انقل من خطايا كما ينقثه الابيض من الدنس اللهم انقل من خطايا بالماء والثلج والبرد كم كم سنة وأنت تحفظ سبحانك الله وهو بحمدك وطبارك سموك تعالى اجذب إلى غيرك كم سنة وأنت تحفظ الله أكبر كبير وحمد لله الكثير وسبحان الله يوم كرته مواصلة كم سنة وأنت تحفظ دعاء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان قدوس رب الملائكة ويعني أيضا كم سنة وأنت تحفظ سبحانك الله وهو بحمدك الله مغفر لي كم سنوات أنت تحفظ ربنا ولك الحمد حمد الكثيرا طيبا مبارك فيه من السنوات ومن الأرض ومن أما ومن أما يشئتمي شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطية لما منار ولا ينفع للجد منك الجد من كالجد. هل تحتاج إلى مراجعة؟ كم سنوات أنت تحفظ دعاء السجد؟ وهكذا لأنك حفظتها لا لتقولها للناس إنما حفظتها لتعمل بها كم سنوات تحفظ؟ أعود بكلمات الله الترمات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا ثلاثا والمعودتين والإخلاق أذكار الصباح والمساء كم سنوات تحفظها؟ هل نسيتها؟ لا لماذا؟ لأنك حفظتها لتعمل بها هذا هو الفرق دائما عندما تريد أن تحفظ شيئا يحفظه على أساس أن تعمل به أنت أولا ولا بأس أن ترفع الجهل عن غيرك لكن بالدرجة الأولى تحصله لماذا؟ لتعمل به أنت لتعمل به أنت هذا هو إذا ما هو فضل علم الحديث الخاص بالرواية؟ إن الآن كما قلنا نقف وقفة سريعة مع المبادئ العشر ما هو إيش؟ فضل علم الحديث الخاص بالرواية وركزوا معنا الفضل دائما يكون بحسب العلم ماذا يقول العلماء العلم يشرف بشرف المعلوم عندما نقرا التوحيد ما هو المعلوم هنا الله الله سبحانه وتعالى عندما نقرا المصطلح وعلم الحديث لان المصطلح نوع من انواع علم الحديث فهو مندرج تحت علم الحديث عندما نقرا علم الحديث بنوعيه اذا ما المراد به المراد كما قلنا نقل, نقل ماذا نقل اقوال النبي عليه الصلاه والسلام التي اضيفت اليه من فعل وقول وتقرير وصفات خلقيه وخلقيه اذن كيف يكون فضل هذا العلم نعم كيف يكون هذا العلم اذن يكون عظيما هل يمكن ان يكون فوقه علم اخر لا يمكن ابدا الا القران لكن هل هناك علم فوق إيش؟ فوق القرآن وفوق السنة؟ لا سائر العلوم كيف هي؟ تحته ولا فوقه؟ اذا فمن يكون فوقانه؟ فوقانه فوقان لمن لعلم الحديث لأنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب عز وجل ولذلك قالوا ما هو فضل العلم الحديث الخاص بالرواية قالوا فوقانه على سائر العلوم هذا هو فوقانه على سائر العلوم يعني هو فوق يعني على كل العلوم لا يعلى عليه على كل العلوم اذا هذا مطالب له ايش علم الحديث الخاص بالروايه طيب ما هي نسبه هذا العلم ما هي نسبه هذا العلم ما قل بالسؤال ما هي نسبه علم الحديث الخاص بالروايه ما نسبته تباينه لسائل العلوم معنى تباينه تخالفه يعني هو علم مستقل بذاته علم مستقل بذاته علم مصر الفقر. الفقر فيه الفقه وفيه النحو فيه المنطق وفي ادخل فيه علوم كثيرة لكن علم الحديث الخاص بالرواية كيف هو من حيث النسبة هل هو مستنبط من كلام أحد هل هو من من النحو أو من الفقه أو من البلامة لا مستقل بذاته ولم يبنى على علوم اخرى كغيره من علوم الاله حتى نفهم هذا المبدا احب ان اسالكم سؤالا اذا ف... حتى تفهموه فهما جيدا ينبغي ان نعلم ان العلوم الى كم تنقصي العلوم الى كم تنقصي ها اي شيء ان ها العلوم الآلة جيد صحيح بقية السؤال ها علوم المعقولات والمنقولات المعقولات هي علوم الآلة والمنقولات شوية كتاب السنة فلا يمكن ان نفهم هذا ايش هذا المبدأ الا اذا فهمنا ان العلوم تنقسم الى ماذا الى قسمين او ب أو بتعبير ادق العلوم قسمان علوم مقصودة لذاتها ركزوا معي جيدا هذا كل حرام حرام مقصود لذاته وحرام مقصود لغيره مثلا التدخين يعني اكتشفوا الآن أنه مضر إذن هو حرام البلعوم البلعوم اكتشفوا الآن على أن الإنسان إذا بلعه هو أكله هو يض... مضر فاذا لم يحرم على عليه ان يبلعه يبلع اكتشفوا الان الشيء المحروق اذا لم يكن دواء ايضا ثبت انه مضر فهمتم طيب اذا العلوم الى كم تنقسم بالتعبير الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاخير الى كم تنقسم الى قسمين علوم ايش مقصوده لذاتها يلا لنصارى علوم مقصوده لذاتها وهذه المقصوده لذاتها كيف نسميها او كيف تسمى اذكروا لها اسم اخر علوم مقصوده لذاتها ما تسمىش المنقولات المنقولات مش المنقولات المعقولات لا مقصوده لذاتها تسمى المنقولات وهي العلوم التي كان يتداولها من الصحابه رضى الله تعالى عليه فهم معاني القران فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم التفقه فيهما ها ليقف لماذا ليقف عند حدودهما بامتثال والتزام اوامرهما واجتناب نواهيهما إذا هل هذا النوع ماذا يسمى ماذا يسمى علم مقصود لذاته ويسمى آخر اخر منقولات القسم الثاني علوم آلة وسائل علم وسيله وتسمى علوم ايش الم... المعقولات هذه العلوم هذه العلوم التي نقرأها تخدم ماذا أحسن تخدم القسم الأول هذه العلوم التي نقرأها العلوم الآلة من نحو ولغة وبلاغة وعلم بيان ومعاني وبديع و... أيضا نقول المنطق وإذا قلنا بأهل كل هذه تخدم ماذا؟ تخدم القسم الأول من هو القسم الأول؟ إذن كل العلوم بالنسبة للقسم الأول تعتبر ماذا؟ ها؟ تعتبر وسائل لغيره طبعا وسائل لمن؟ الوسائل أنا أسألكم سؤال الوسائل هل تكون قارة ولا تتجدد؟ تتجدد حسب الحاجة, حسب الحاجة إليها حسب الحاجة إليها وما هي علم المعقولات قلنا النح واللغة وأصولهما وعلم الفقه وأصوله وعلم البيان وأنواعه وعلم الحديث وأنواعه وغيرها وأنواع الكثير واضح؟ إذا الأصل في علوم الآلة تتجدد وماذا يراد بها التطبيق والممارسة حتى تحصل للطالب دربة تحصل له دربة فيه لا بد أن تكون هناك ممارسة وتطبيق لذلك ترى كثير من طلبة العلم يتقنون الألفية إتقانا جيدا لكنه عندما يقرأ يجهل لأنه يمارس. إذا كانت العلم لم يمارس ولم يطبق اذا كانت هذه العلوم خادمه افهموا هذا وهذه عباره سمعتها من شيخنا الشيخ ضه يقول العلوم كلها خادمه وحارسه لكل العلوم, العلوم عفوا علم النحو خادم وحارس لماذا لكل العلوم علم النحو وبالدرجه الاولى العلوم كلها حارسه لماذا لمعاني لفهم معاني القران والسنه النبويه, النبوية. هذه العباره عندما كنا وصلنا في اخر مثل المراقي ذكر والنحو فقال النحو حارس لكل العلوم سمعتها منهم النحو شيخ محمد ثالث باء يقول النحو حارس لكل العلوم حارس لكل العلوم اما حفظ المطولات ومجموعات المتون دون ممارسة للفن هو خلل في ماذا خلل في المنهجية العلمية لذلك قد كان الصحابة ركزوا معي قد كان الصحابة في زمانه كيف كانوا عاكفين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتدبرا وتفقها وتعلما حتى يقال ان ابن عمر بقي في سورة البقرة قيل بقي ثمان سنوات وقيل أكثر لماذا؟ هل معناه أنه كان ثقيل الحفظ لا لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر وإمعان وتفكر وتأمل بل وانعام وتفهم وتعلم واستنباط حتى زعم بعضهم كما ذكر ابن العربي وذكر أيضا القرطبي في العرب في احكامه احكام القران والقطب في الجامع لاحكام القران قال بان سوره البقره فيها الف امر والف نهي والف خبر والف حكر فمعنى انهم كانوا يقرؤونها بماذا يتدبرون معاني القران يتفهمون فهم وتعلم وتدبر وتنعم ايضا ليس الحفظ الجامد فلم يكن عند الصحابه موت اخرى سواهما القران والسنه لم يكن عندهم علم النحل ولا علم اللغه ولا علم الدلائل ولا انواعها ولا علم العقيده او التوحيد او السنه او الايمان او الفقل الاكبر او سمه كما تشاء ولم يكن عندهم مصطلح ولم يكن عندهم فرائض لماذا قد يقول قائل ان العلوم الاصليه لا بد من علوم عالم وصل اليها العلوم الاصليه شيء العلوم الاصليه هو الكسل الاول لا لها من علوم كيف تكون هذه العلوم موصلة تكون سببا موصل ماذا يوصلك إلى القسم الأول فكيف يصل إليها الصحابة بدون تعلم علوم الوسائل وعلوم الآلة الجواب نعم هذا صحيح بالنسبة لنا أما بالنسبة للصحابة فلم يكون أو فلم يكونوا يحتاجون إلى هذه العلوم هل كانوا يحتاجون إلى هذه العلوم؟ لا لماذا؟ لأنها موجودة اصلا موجودة فيهم فطره في وطبيعة وسليقة يتكلمون باللغة العربية هكذا سليقة طبيعة بخلاف الذين جاءوا من بعدهم فقد احتاجوا إلى بعض هذه العلوم احتاجوا ومحتاجوا إلى كل العلوم يعني لم يحتاجوا إلى كل العلوم الاله التي احتجنا إليها نحن إحنا احتاجنا الرياض. لماذا هم لم يحتاجوا إلى كل العلوم؟ يعني لقربه من عهد الصحابة. فأساليدهم في العلم كانت قصيرة وعالية. لقرب إيش؟ لقرب العهد. لقرب الزمن الصحابه فبقي الأمر هكذا إلى أن طال الزمن قليلا ودخل في الإسلام الفرس والعجم ووقع بينهم. تناسل وكثر اللحن وكثر اذا انذاك جاءت طبقه التابعين وجاءت اتباع التابعين وبدات الحاجه الى تدوين العلوم ملحه فدونوا لنا قواعد في علم المصطلح كما دونوا لنا قواعد في علم النحو كما دونوا لنا قواعد في علم اصول الفقه كما دونوا لنا قواعد في الفقه اعانه لما اضطر اذا كان في مصطلح عامه لطرقه الحديث ولهذا كان هذا هذه القواعد سببا موصلا الى ماذا قواعد في المصطلح موصلا الى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يروى عن من دونه من احاديث واخبار واثار هل هذه الاحاديث وهذه الاخبار وهذه الاثار صحيحه او ضعيفه فكان علم الاسناد وكان علم الحديث بصفة عامة لهذا كان من مفاقل هذه الأمة ومن خصائصها الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة وبقي الأمر هكذا مزدهرا زمن التابعين وتابع التابعين مزدهرا فظهرت نهضة علمية شاملة لم يسبق لها مثيل ولا نظير إلى أن جاء عصر عصر, عصر ضعف العلمي والتقليد وفطور الهمم وبرود العزائم فصنفوا لنا متونا متنوعه الا ان العقلاء منهم جعلوا هذه المتون كيف جعلوها جعلوها مقاصد ولا جعلوها, جعلوها وسائل لفهم معاني القران والسنه والتفقه فيهما والمقلده جعلوا هذه المتون مقاصد مقاصد عقدوا عليها الوية الولاء والبراء والزم الناس باتباع متون معينه لمذاهب معينه لمذاهب معينة هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي لا بس لا بس ان يتعلم الانسان على شكل المتون لكن دون تعصب دون تعصب وعلى ان الحق مع امامه فقط اما ان يصبح اماما يتقن متن من المتون لا بس لمذهب امام مالك او لغيره لا بس دون تعصب حتى لا نصل الى درجه الاحناف والشافعيه وغيرهم حتى قال بعضهم هل يجوز الزواج بالشافعيه قالوا نعم بشرط ان تجعلها يعني تنزلها منزله الكتابيه بان هذا دين مسرانيه ذلك ذاك يجوز لك وحتى لا نتعصب ايضا يقول بان المهدي عندما ينزل ويحكم بماذا بمذهب ابي حنيفه وحتى لا نتعصب اذا معنى أنهم جاءت وكان هذا مقصودا طبعا لأن المسلم غير ملزم باتباع مذهب المعين إذا كان من أهل الحديث ومن أهل العلم ولكنك لا تلزمه اينما وجد الحق يأخذوا الحكمة ضالة الممن فشغلهم عن مع فهم معاني القرأة والسنة ولكن ليس على الإطلاق طبعا وإن كنا نحن لا نشك أن بعضهم لا يكاد يخرج من ما حفظ من ما حفظ دون ممارسة دون تطبيق فتجده طالب علم ما شاء الله يطقي المطر لكنه ضيق الأفق لا يرى أبعد من ارنبه أنفه لا يرى أبعد من أرنبت أنفه فعلا لازما الطالب ينبغي إن لا يكون فعلا لازما ينبغي إن يكون متعديا أنتم تعلمون أن الفعل لازم كما قررنا في النحو الفعل ما أن يكون متعديا أو لازما متعدي إما أن يتعدى لمفعول أو أكثر فاللازم قد يتعدى تصور الفعل يتعدى إلى مفعول واحد وضعفناه ضعفناه بالتشديد أو شيء أو بالباء التعدية أو بهمزة التصير كيف تصيره؟ تصيره يتعدى إلى مفعول اللازم يتعد لا يتعدى لازم قد يصير متعديا مرة تتعدى لا تتعدى لكن إذا قلت مررت به ها الباء هذين لماذا نسميه؟ باء التعدية أخرجته خالدا، أخرجته ها همزة بتصير سيارته ايش خرج زيدون ها لكن سيارته متعديا، فإذا الطالب ينبغي لا يكون فعلا لازما نسخة من شيخه لا يمكن أن يبدع ولا أن يبتكر ولا أن ياتي بجديد يقلد شيخه الحق ما قالت حرامي يعني إخلاص إذا قال يقول خلاص. اذا أردت أن تعرف خطا معلمك فجالس غيرهم كما يقول ايوب سقيان ينبغي على الطالب ان لا يكون فعلا لازما على الطالب ان لا يكون جامدا لا اريد طالبا ان يكون فعلا لازما يحب الجمود او يحب التقرير الاعمى في هذا النوع اما الحفظ المتل وفيه ايضا بعضهم ابدع في الحفظ كما أبدع في الفهم واستدرك وبيّن ما عصر فهمه على كثير من المتقدمين سبق سبقا قلنا بأن العلم مفرق في الأمة دعت من مقولة ما ترك الأول للاخر شيئا هذه أقبح مقولة أقبح مقولة أن تقول ما ترك الأول للآخر شيئا ولذلك قالوا لازلتني شكري في حلة لابسها ذو سلب فاخر يقول من تقرأ أسماعه كم ترك الأول للآخر هذه المقوله الصحية كم ترك الأول للآخر الجاحل المعتزل عنده كتاب تعرفونه اسمه البخلاء البخلاء كتبه على اعتزاله فيها أسلوب أدبي ناصر بليغ ولذلك عندما تقرؤون ترجمته في سير على النبلاء تجدونه يقول العالم البحر المتكلم ثم يصفه بها ويقول معتزلي. ثم بعد أن يصفه بما هو فيه يقول الجاحل ويقال على أنه كان أوسخ في عقيدته أوسخ في في لباسه حتى صورته أكرم الله السامعين كانت صورة تشبه صورة الشيطان حتى ذكروا أن في كتب التاريخ أن مرأة ذهبت لا يهودي اليهود هم كانوا من يصنعون الذهب فقال أططه ذهبا وقالت له اصنع لي فيه صورة الشيطان فقال لا أنا ما عارف الشيطان قلت دقيقة ذهبت إلى الجاحر وآخذته وأوصلته إلى دكان اليهودي قالت له مثل هذا فقال له هو لم يعرف فسأل اليهودي ماذا قالت هذه قال يعني جاءتني وتريد وأنا أصور لها صورة الشيطان فقلت لا لا أعرفه فاتت بك أنت إذن معنى هذا إنه كانت صورته قبيحة لكنه كان إذا تكلم أبدع أبدع يقول هو الذي يقول في كتاب بخلاء إذا سمعت الرجل يقول ما ترك الأول للآخر شيئا فاعلم أنه ما يريد ان يفلح فعلم أنه ما يريد أن يفلح يعني يقول خلاص اللي قراره مات معنى انه عاجز لا يريد ان لا يريد ان ولذلك قال ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم ما ترك الأول للآخر لأنه يقطع الامال عن العلم ويحمل على التقاعد عن التعلم قال وليس كلمة ليس كلمة أحب أحب على طلب العلم من قول علي ينسب إليه كان في مقام قيمة كل امرئ ما يحسن قيمة كل ما يحسن يعني المقولة هذه معروفة أما المقولة المشرورة التي ذكرت لكم لم يترك الأول للآخر شيئا فمقولة الكفاية عرجاء وعقيمة وسقيمة لا يقال بها إلا من أراد الركود والجمود والتقليد دون التجديد والفهم السديد والنشر الحميد والإبداع الخالد يكفي أنه ينتقل من دولة إلى دولة ولا يريد أن يتعلم والسلب واضح ليس كلمة اضر على طالب العلم من قوله لم يترك الاول للاخر شيئا يقال إن ابن مالك تعلمون ان ابن مالك علامه زمانه وعلى انه كان ينكر عليه كثير كثير من اهل زمانه بانه لم ياخذ علما عن العلماء محمد بن عبد الله الطائي الاندلسي الدمشقي المغربي المشهور بابن مالك إمام أهل عصره في علم العربية واللغة بل هو أحد مشايخ ايش الإمام النووي، ولذلك قالوا لما كان ينظم الفي وصل إلى مسوغات الابتداء بالنكره لأن الابتداء ينبغي أن يكون عرفا فقال ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد النمرة والف فيكم فما لنا ورجل من الكرام عندنا وقصد بالرجل من الكرام ونحن ايضا رجال اليوم عندنا من الكرام قصد به الامام النواو قصد به الامام انه له كلمه عجيبه في التسهيل يقولون ايضا افهموا يقولون المؤلف اذا نظم نظما وشرحه بنفسه لا يبدا وإن كان شيخنا الشيخ باه كان يقول دائما عندما تريد أن تشرح كتابا لا تذكر كل ما في المسألة اترك المجال لغيرك اترك قليلا لغيرك فيقال إلا ثلاثة كتب ذكروا منها سبي عبد الله في المراقي قال بأنه ما شرحه ابدا وذكروا منها التسهيل لابن مالك وذكروا الثالث فقالوا بأن ابن مالك لما شرح التسهيل أبدع فيه وأجد والتسهيل طبعا عندما أقول هذا انبه لان هناك نسخ للتسهيل أنا عندي نسخة للتسهيل ليس في هذا الكلام وبعضهم إذا سمعوا ربما يظن على أن هذا ليس لابن مالك ووجدته في نسخة أخرى يقول وإذا كانت العلوم منحا إلهية وهذه عبارة جميلة لو حفظتموها ونحن حافظناها عندما قرأنا حاشية, حاشية من يحمدون على, على, متن على شرح خالد الأزهل شرح الأجرونية إذا كانت العلوم منحاً إلهية ومواهب اختصاصية منح العلم منح كم واحد يجتهد ولكن في الآخر يخرج من العلم الذي درسه صفرة كفّ صفر لم يساعده السبب. إذا كانت العلوم منح إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن ي... فغير مستبعد. ها ما ماذا كتبت؟ إذا كانت العلوم منح منح إذا كانت العلوم منح إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يُدخر لبعض المتأخرين. ما عصر فهمه على كثير من المتقدمين هذه إذا سمحتم لنا فأنتم هذه العبارة ها ماذا كتبت ابراهيم إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر فهمه على كثير من المتقدمين على كثير من المتقدمين ها كتبتم عباره وهي عبارة جميلة جدا طبعا الكتاب التسهيل أنا بحث قرأت كتاب التسهيل كاملا أبحث عن العبارة وقلت العباره ستكون في المقدمة قرأت المقدمة ثم بدأت أقرأه فلن, فلن أقف على العبارة فقلت غريب كيف ونحن حفظناها وابن الحاج نسبها لماذا لا نسبها للتسهيل ابن مالك حتى وقفت على التسهيل بمطبوعتش طبعتش مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي كليه الشريعه والدراسه الاسلاميه بمكان مكرمة فوجدت العباره في هذا في المقدمه اذاك واذاك ولكن العباره التي وجدتها غير العباره التي حفظناها العباره هي يقترب نفسه يقول واذا كانت العلوم منحا الهيه ومواهب اختصاصيه فغير مستمع أن يدخر لبعض المتاخرين ما على كثير من المتقدمين يعني لم يذكر فهمه ما عصر على كثير من المتقدمين أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف ويصد عن جميل الأوصاف إذا هناك عبارة أخرى لابن قتيبة معروفة أنه يقول ولا نعلمه تبارك وتعالى وهذه عبارة مهمة جدا وكم كانت هذه العباره حافزا لي وأنا صغير عندما قرأتها يقول ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن يظن البعض على ان الامام مالك والامام الشافعي وكذا هكذا ولدوا هكذا خلقوا لا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا علمه النبي معنا عرف لا تعرفون شيئا فلذلك يقول ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن مش العلم يوقف على زمن دون زمن بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده جعله مشتركا مقسوما بين عباده إلا إذا لم تريد التعليم تريد النوم كما يفعل مصطفى كي جيمسكين آه لا إذا كنت تريد العلم اجتهد اجتهد من طلب العلم غير كد أضاع العمر في طلب المحال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة الصبر تعرفه؟ يعني مر جدا فاذا معنى هذا؟ ها؟ لا تحسب أن المجد تبرا أن تاكله نعم لا تحسب أن المجد أن لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر فاذا معنى ان العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نوع من الصبر وإلى نوع من الاجتهاد وإلى نوع ها؟ لأن الذي كان متقدما الذي الذي كان متقدماً كان كان حديثاً كان حديث الله كل ما لا يرى لمعاصر أو لا يرى المعاصر شيئا ويرى الأوائل أو يرى للأوائل التقدماً إن ذاك القد كان حديثاً إن ذاك التقدماً كان حديثاً وسيبقى هذ الحديث قديماً قديماً هكذا قال ولذلك نتائج الأفكار لا تقف عند حد كما يقول صدق حسن خان نتائج الافكار لا تقف عند حد وتصرفات الانظار لا تنتهي الى غاية. لا تنتهي الى غاية. بل لكل عالم ومتعلم منها حفظ يحصره يعني يحرزه في وقتي وقتي المقدر له فلذلك لا يقول انا غالبا ما كذا لذلك يعجبني حديث وإن كان فيه ضعف ولكن العلماء حسنوا ركزوا فيه جيداً وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير ام آخره ماذا فهمتم هذا الحديث لا يدرى أوله خير هذا الحديث حسنه الشيخ ألباني يعني نرى من طرقه فهو فيه ضعف مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره هذا الحديث بعد طبعا بعد الحكم بصحة اسناده بمجموع طرقه ماذا نفهم منه؟ ماذا تفهمون منه؟ والله حديث رائع لو تعملنا نفهم منه أن الدين كما هو محتاج الى اول الامه في ابناغهم الى من بعدهم كذلك هو محتاج الى القائمين به في اخر الزمن فالنطر نحتاجه في اول الحرف ونحتاجه في اخر اكثر صحيح? ربما نحتاجه في الاخر اكثر لان العمدة الكبرى على الاول لكن احتياج الزرع اليه اكد لان لو لاهما نبت من الارض ثم اذا تعلق أساسه فيها نحتاج إلى ماذا؟ إلى مطر آخر وهي آخر الأمم بل ربما يكون الآخر أعلى يكون الآخر أعلى واضح ولذلك العلماء قالوا أمتي ذكروا حديث أمتي امه مباركة لا يدرى أولها خير أم آخرها هذا الحديث يضعف ولكن له طرق إذاك شيخ ألباني ضعفه في ضعيف الجانب قالوا إن الحديث ضعيف ورد برواية أخرى إن هذه الأمة أمّة مرحومة لا على عليها إلى آخر الحديث هذا الحديث روى الإمام أحمد والشيخ ألباني يصححه في سلسلة صحيحة ولذلك بعض العلماء قالوا قد يكون بعض الناس من آخر هذه الأمة مثل أولها يمكن أنا سكروش آخر هذه الأمة يمكن بعضهم أن يكون مثل ماذا؟ مثل أولها من حيث ماذا؟ من حيث الفضل ومن حيث النفع العام لو سألتكم سؤالا طبعا الصحابة هناك حديث إن كان في ضعف ايضا إن في آخر أمة قوما يعطون من الأجر مثل ما لاولهم مثل ما لأولهم قيل منهم هل هم اهل الحديث المهم على كل الحديث له شواهد على ضعفه له شواهد لكن انا احب ان اسال سؤال هذا الحديث شامل يشمل القرون الاولى طبعا القرون الاولى هي من خير القرون صحيح من خير القرون ولذلك ركزوا مع جيد اذا اتينا وتاملنا هذا الحديث أول حديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والصلاة إن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب جُعِل عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل هذا الموجود الآن الآلاف تقتل الآلاف تقتل واليهود والنصارى والصريبيون والصفويون والخنازر والمصيريون كلهم تجالبوا على قتل الأمة كلهم هذا هو عذابها جُعِل عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل كما قال رسول الله وحديث له الطرق ولذلك اصحابه لو قيل لكم ركزوا معي جيدا في هذه المساله لو قيل لكم ان شيخ الاسلام تنيه افضل من خالد الوليد رضي الله عنه ها. طبعا كلام باطل لكن عند التامل من حيث النفع العلمي من افضل <تصفيق> شيخ الاسلام تنيه طبعا من حيث النفع الجهادي خالد الوليد, الوليد. إذا من هذه الناحية فالتفصيل العام الصحابة أفضل بالإطلاق لو أنفق أحدكم مثل ما بلغ مدة احدهم ولا نصفر لو أنفق مثل جمل واحد، هذا من حيث العموم لكن من حيث الفضل كما قالوا في قضية سبقا ذكرنا لكم هذا يعني كثير ما يسأل السائل يقول لك ما أفضل عائشة أم فاطمة أم خديجة رضي الله تعالى عن الجميع من الأفضل؟ لو تسألك ما الأفضل؟ لا من حيث نعمون ها. من حيث تعليم الناس عائشة رضي الله أنا هذا ما عرف ما تكلمت على هذا شيء ما ش... ما أدري رمية من غير رمي إذا نظرنا من حيث نفع للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة فخديجة أفضل ما عبدن الله خيرا منها. ثم ذكر أنها وقفت معه ونفعته وواسته بمالها وإلى غير ذلك. ومن حيث التعلم والعلم عائشة أفضل ولذلك سميت معلمة الرجال وإن كان الرافض الله تقوله أولاد الزنا يعني, يعني يطعمون فيها. ماذا تنتظر من أبناء الزنا؟ طيب. واما من حيث أن ابنته ففاطمه افضل منهما لذلك اقول النقي التفضيل من غير التفصيل خطا التفصيل من غير تفصيل سيوقعك على ام راسك فعندما تسال عن شيخ من شيوخ ما رايك في الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني قلوا دعني من هذه المقارنه ولكن هذا من حيث النفع في الحديث وفي كذا وفي كذا هذا أفضل ومن حيث الفقه هذا كذا وكذا هذا أفضل. فلذلك دائما يكون الخير الاول الأول طبعا ان الأول هو الذي يسبق إلى ماذا يسبق إلى الإبداع لذلك قالوا ليس لقيدا لي العهدي ها يفضل القائل ولا لحد ثانه يخترم المصيب ولكن يعطى كل ما يستحق أو لكن يعطى كل ما يستحق كل واحد يعطى على ما يستحق على ما يستحق فلذلك الأفكار كيف هي؟ اسمها العلماء أفكار مصابح لا تنطفئ وأفهم مرايا لا تتناهى صورها والعقول سحائب لا ينفد مطرها والمعالي غير مته... متناهية والفضائم غير متواريه إذ لا وأم الليل كما يقول في المثل العربي وأم الليل ولود والفضل في كل حين ها مشهود وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا على كل حتى لنعد ان من هو اول واضع علم الحديث روايه لنختم لاننا لعلنا اطلنا من هو اول واضع علم الحديث ها روايه درايه قلنا من هو الرمى والموزي لكن من هو أول واضع علم الحديث الخاص بالرواية ها. شفية. لا الشافعو صنفق إبراهيم عليك ما شاء يتلقاهها خذ ها قل أنت أول واضع علم الحديث رواية دراية عرفنا لكن رواية هو شوف مصطفى ليكتبه محمد المشيهاد الزهري وذلك في خلافه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه اول من دونه وجمعه بامر عمر وقد اشرت الى ذلك بقوله اكتب هذا البيت اما الذي قد ابتداه في الاثر اما الذي قد ابتداه في الاثر ها اما الذي قد ابتداه في الاثر فهو كما قال السيوطي الأغر ثم افتحوا قوسين لأن هذا يسمونه التضمين ها. أما الذي قد ابتداه في الأثر فهو كما قال السيوطي الأغر ماذا قال السيوطي؟ أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كبني جريج وهو شيخ مالك ومعمار وولد, المرا... مبارك. وولد المبارك ولد المبارك منا ها ماذا هذا ال... في فيوت السيوطي البيت الاول لي والمقص عليه للسيوطي ما قلت وأول اول جامع الحديث والاثار ابن شياب امير له عمر اكتب هذا البيت ثم ارجع إلى ألفية السيوطي واكتب الباقي لذلك البيت الأول لي أنا أما الذي قد ابتداه في الأثر فهو كما قال السيوطي الأغر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصد اقترابي كابن جريج وهشيم المالك ومع جريج ومع, مارين. ومع مارين وولد المبارك مالك كو المبارك واول الجامع على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده ها من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل هكذا قال الصيوط واضح هذا اذا ها واضح في هذا العلم هو محمد الشهاب الزوري ما هو اسم هذا العلم ما اسم هذا العلم يا ابراهيم ما هو اسم هذا العلم علم الحديث رواية. من أين مستمد هذا العلم يا إبراهي؟ ما بسرعه ما بقي لاننا لعلنا أطلنا. من أين مستمد هذا العلم؟ من حيث العلم طبعا الخاص بالرواية. مستمد من ماذا؟ ها فقير. مستمد من اقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقراراته. ها مستمد من أقواله وأفعاله وتقراراته. واضح؟ طيب ما هو حكم علم الحديث رواية؟ إنما حكمه تعلمه تعلمه حكمه الوجوب العيني فيما يتعلق بالواجبات وقد يكون فرض كفايه وقد يكون فرد كفاية وأخيرا ينبغي آه. أن يكون العلم بالحديث أهل العلم بالحديث آه. ماذا ينبغي؟ ينبغي أن يكون اهل العلم بالحديث يتميزون بسمت حسن وانات وتانن ولا وأن يصدر ولا يتصرع في التصحيح والتضعيف ولا يقتصر على معرفه علم الحديث روايه ويغفر علم الحديث درايه بل يمني بضي ان يضم علم الحديث روايه ودرايه والشأن في هذا كما قلت ايضا في منظومه المسمات نشر عبير في مقواه التفسير وحسن سمت وأنات غاية ضم روايه الى روايه وحسن سنت وأنات غاية ضم رواية إلى رواية وكما قلت أيضا في دليل الفلح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح تحت عنوان من هو المحدث من هو المحدث فقلت أما المحدث فذا ذو الغاية من الرواية مع الدرايه يعرف من حال الروات الخافي من القوادم إلى الخوافي والله تعالى اعلم واحكم وان شاء الله في الدرس المقبل سندخل باذن الله عز وجل الى علم الحديث والى متن النخبه إلى متن النخبه قبل متن النخبه طبعا ذكر المحدثون المراحل التي مرت بكم والتي مرت بها علم الحديث بنوعيه واستقر امرهم على أن أهم وأشهر كتب علوم الحديث هي لو سئلتم على أن على أشهر الكتب التي استقر عليها رأي المحدثين قلوا قل إن أهم وأشهر كتب استقر عليها رأي المحدثين ثلاثة ونقف هنا لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم عليها نتكلم ونتفرغ لضيوف الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته